عالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وалиه وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها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 فَأَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ أَن يأتي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَصْبِحُونَ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا في هم نادمين ويقول الذين آمنوا أهلا الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبّقص أعمالهم فأصبحوا خاطرين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله آسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ قُلْ يَا أَللِ الْكِتَابِ هَلْ تَنْتَقِمُونَ مِنَّا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 من اللَّهُ الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا قالوا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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأثلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كيف يشاء وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ, من رَبِّكُمْ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةُ وَتَوَالِبُهُمْ أَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْ لَمَّا أُوْقَدُونَ رَلِّ الْحَرْبَ الله اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مكتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون عشر كان عشر كافرتن إلى سدالاد وحنا كمدي أي عشر هذه النقص هذه كنا سافسنا تفسيرك قرانك الكريم كه في حياتهم أيد أضبونك كومة أيدك ويأكم تنضبك بالله أبناء كان مذا من سورة المائدة أيدا اللي يجعلنا أن يكون هناك من السورة نفسها إذن سورة المائدة كمذا أشر كعشر ذي هو رأيوكو علي إرساني هنا سابسانا لقهد لا يبانو إسرائيل يهوديا نصار لفظه أحيان هذا مهم هو آيات كوبات هذا ليسه وعنه هو يوحي إلههم أيها مسلمة ماذا بأيه يحين إيماله يجوغان با إليه إياق إسواله شدان وإسوه شدان وإستران كان مرمان وحي أليه الرسول بنيه قاله وحين عدينا إسا آياته قفك مؤمنين تكو قل عواية وهي شوية ولا شوية وهي درداري قال قعل كبكتا قفك سئنو قال يحاي او قينتو مسلم كقوري ايا قدر مدن او قال قدر مي فالقال الذي سيئ مامولك سيئ يو قرقاركسي او قال صدي ان ايتهاي خدا من الإسلام نقوش اسلام لماذا او قل نخضي أو قال او قل بي ان ايتهاي أي آيات عدين قال تعالى خبهوا حجرية أيها الذين أدتك آمنوا حقهم أيها لا تتخذوها اليولانين اليهود نمان كان مقا عالي والنصارى كوى كلم مقا عالي من إسرائيل بألباد قلبا كل ميا يقا يهود ينصاري سوقي بي قلب النبي الله الموسيقى طورات سيقته يهود بأللينا كوانا بالعسيع انجلبا فما يسانا هيرا نصار باللهيرا هكي يلانين اولياء دادا اتقع عشتان واللحريرتان وجعلاتان يهود اي النصار بعضهم اي اي اقار قطبا اولياء و بعضهم قارك كلمان مريال اي اهو قاميالوا او يهود اي اي نصار اي اي اي والغريب دادك مؤمنين تاها إنه يسقى عشني وعليه يسقوني لكن يهودي زاي سقى عشته وأحلم إلى الأمام هو من هو اللي شوفت لجسه ورجاله أي هذا فلسطين الذي جينا يا إن كان يهودي ما أنتي ماذا يهود ما شاء إذا جنتها تط يد يدوي وحي يلبقي كل شيء كل اللي صويمان أيها كل يو اللهجة جبين المسلمين بعد المسلمين اللهجة قالوا أرتأي يقولي قال سالل جزينا يا يهود يهود العالم مل كاسيو ولا سنة يا نصرتنا ويسو ولا سنة يا أخي المسلم يسو ولا شدوا إنو يسو ها شدوا إنو وح يسترق ولا ومن هو حيتولهم لحرس ذيك أول يشجع له يهود يا نصر مدا ينظان با أو منكم إذنك مؤمنين تا إذنك مدا حينه قف قص قالا ذو هشدي منهم قالوا ذو هشدو كمديا قاريدا يسقعدوا مسلم ركوجي على كل قدرة جعلت ويا ديسا ويا تلا ديسا ويا جرجار كيسا هذا على بك قالا دم قشرة مسلم لا قال لهم تسيده ودماتي كل قدر صد جرجار كيسي قالا ذا مسلم نجوي حينه منهم قال ويقف قاسي إن الله يبوينه لا يهدي مهنوه القومدد أبالي مين الجرذر صري مفسرين تبعنكم عيدا عن سبب النزول بالوشا جن سبب قووهها سعي قليل وانساري ورجل مدينة لبعض النساء مدبرة أرجل هي عبد الله ابن أبا يبني سلول أو رسول منافقينها لبعض من بنيه والبابا يهودي مدينة دجني أفر غبي لو يهودا أيام مدينة المنوره الدجني خو بنو قي مقعد الورنجري خو أنا نظير بع الورنجري خو أنا قريدة الورنجري ملك الله داعنن أيام قلا فخر يو أبانوا هوا يلا كل ختاق الخبدر بعد عي مسلمين تليقوا قوليتي النعم موجين قالذي يهودا عي عيدا و بعدها من السامة و حييري و حضاقه حيال حدينه إسقعشان جرى جاهل بها الله حدى إسلام بها يميد نبي بها الله بحيي وحيي بها سعودك مسلم بها النخضي قال هاته نقطين أما إلاء إسلامه أما بيبينه كرمه و بعدها سيدا عبد الله بن أبي عليه اللعنة و حييرن من كانوا يسوى دخم الجرني اما ايه مولحانا رب حجري لمن كان من سيدا ايه الله مال ايساك المنافق ذو النغضي قال تعالى الهو حجري فترى وحذرك دونتا الذين وعى في قلوبهم اذا قال الله بيالك ودك هذا ومرم نفاق كجري كعبد الله بن ابي وامثاله وحذرك سيصارعون إلي دك دقائيان فيهم يهود عيل كذا يحرير كذا ايه كدك دك ايه حديل مسلم نمات سيمد مسلم بارلا نغضي نبي بالعلب بحيي والمعاد قاله ذاكو فاليسان هذا الحمد او دارك من الحمده اي قمر قاعد كيف هو ذاكوه ايه اسلام لماذا انه بابا ايسو نبي قول لمن ايه اسعبت لما ايسو وكالو سلميل قاليني حدو يهود الوضع هان ايه سنين مسقعد ايه يقولون وعيليهن نخشاو حنو كعرسل انتو سيبانا اينين نغرد عدو دائرة تنبالو نبي قد انتو اسلام الملباب عدو حوالحان اللافان ان يهود كان مارمي وينو ساسان انحاري قودة او قاينين اي حدين اي يمرها اي املاها فعسى الله اي بوينموذن مارك وار ور اي بيهاي احدك اللشيق ايان اي بيهاي كلمة عسى في اللغة العربية وحي مترجع اللا في لايو أسان قعن لغاين أيها لو استعمالي جلي لكن من الله ومن رسوله حتى يأسا كتماده من حققه فأحصل الله حتى أدوحا كفه في ريسان إبموضا أي أتيئنوا ليمات بالفتح تتكامن أيدي ديمان آيان وإذا مان آيان أدنوا ريسان أيها فتضي يدلب جلد نبونا صاحبنا يا هذا الفكريتا ماذا فعسى الله إبوه وينمو ذا اياتي إنو لي مادو بالفتح فريد ورسولك إي انت رميسي اغرى عدي ذا يدلب الله فرو وفعلا يذيبا لعدي او امر امر باغ إبوه اللي من من اندي اكتشا وقل من المنافقين تا اي قبانيسا ولأمر إبوه ما مريم الذين أدبوا أمر أبنهم ماذا لا على آخر سرتي نلا كسفه أبي خرج جاراتهم الذين أدبوا كسبا لا أي شيء لذك أو فيصبح مركئ أي في أنفسهم نفقيا لقد أخوك كرسالين نفاضا نادمين كوكا قوما ويقول الذين كل كأرتي أمر ما فردي المسلمين تاي هي أصحابي ويا بي دون تا وهي غرنا دونا الله المنافقين تا اتدي دارنا يي انالجري اي صلاة لا صوم كا اي ذكرا اي حج كا اي جهة اللجوء جري انماح ان المسلمين كل دارين جيران سو ماها فك عمل خالدين باباي انكرت كل عريمة او يقولون الذين اختيار اي رادان امنوا حق رمائي هؤلاء كوكن الذين وحشوا ماها أقسموا لارنجين بالله أبا وين مجيء ومنافقين تعرج إلى بيكون لارنجين ما خلارت عكينا يان أحد إيمانهم إياك ليركود الدالك إنهم إياك أرقى قال لا لا ما أحكم إلى إذن كمؤمنين تعذن لجيران مسلمين إذن لم يهين قل إياه قالب ظاهر يا باطن سيركود لارنجين ما شوتاهو بطي أعمالهم نفاقية هذه أملي ألكودي شوتاهو بطي أيف أصبحون نقدن خاسرين أكو تعب كتباه قدوني آخره مسجد وقدمكنا كأبوي آخرنا عذاب أبلا كون أبلا شجيا صوما يا أيها الذين دخلوا آمنوا حقهم ينوا فتتخذوها يلا اليهود والنصارى لولا قل قال أو كلا ضعرو مشركين كفدرن أولياء قاعلي حريف هي قرقارية ولا لمو هكيا لنا بعضهم ذا قارقود أي أولياء وبعض قارك الكل وليا شد اللوجري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض الكل ومن روح يتولهم لا حريف سري ومنكم إذا كم مؤمنين تعال إذا كم إذا كوليشه كان كبيتا حينه خاص مسلم قوي قال لا حريف منهم قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ايوك المدي هي حد هنا ومن يهود حدى نصارى هنا ومن نصارى حدى مشركين وكفر رسل وقال مشرك منافقين هدول تلي حين منهم قالوا قدرمي ايوك المدي هي إن الله اي لا يهدي مانونيو القوم ضد اولي مين قرضر صبي فتروا عذرك دونت الذين كوا في قلوبهم لا بيالكودا مرض النفاق أو خجر قولك قال الله إن يصالحون دق فيهم في موالاتهم يهود حرير كذا إن يكون دق دقائيا يقولون إليهم هذا الله أقل عليه نحسى وحنك عبسا أن تصيبنا إليه أنه قد عدو دائرة بلوى ريكيسا فعصى الله إبو وينمضا أن بالفتح فريد سأصولك أي مؤمنين تبقي دلب الله فرو تريد أن بأي إسلام نموذج بحره أو أمر إلهي ما دثر من عنده إبواهنا سبحانه وتعالى أكتسو كلهمد أمر إسقى أجياله أو منافقين العريجه أن أوامر الوعد يلصق تجيه أو فيصبحه وركع الله في أي نغدان هل أماه يكركي أي أسرق قرصا في أنفسهن نفيا الكذب جل هذا ندمينا كوكا قوما ولا ويقول دهود أي رادن الذين أخيارت آمنوا حقا رمي أهؤلاء كوان منافقين تا الذين كويسوا معها أقسموا لارتي لله أبوين مبيعي تحت أيمانهم لاريال كودة الدذالك إنهم لا معكم إذن كإذن لجلال حبطت صوتي هوبطي أعمالهم وحي أعمل سمين أيين ويف أصبحون نخلا خاسرين كود يا أيها الذين آمنوا ما يرتدن منكم عن ديني أيضا سنعب إليها وعاية المنطقة وحن وقتك يسيب اللجوغين وغيبة أيها كوهران سيدي أشيك تيبونا ويحي ألاعي وعلى الله ذي ذاتكي مركي رسولك عليه الصلاة والسلام خمية خاء الله النور أيها اللي إنتي النبي جيبا نوليها وحاذا أقول تذكينا الإله خمية أي النبي اللجرة قف إيدك ملاه حدو إسلام نملاه كن نغرو وحلو نغنا يا إينا اللي أرد أصب ال لإيمان ده إنه ده أن كن نغنا إسلام نملاه أو إيدك إيدك بدله إبكينه ترى مرحو وجل أيا ده مركيزه دلكي وحنا دهق أضف موسى رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن قيس مقا عانوكم مقا عديرا مقاسا الرسول خيري هم قوم هذا تدكى اللي اتبقوا لأيها دائدين كبعضان ما انت جوغة اسلام لماذا تدكى الله كانانا تلماناها تدكى اللي كان دون الله تلماني يحبوهم الله إياق جعل ويحبونه إياق الله يجعله أذلة على المؤمنين انت اي شيء ما يسألون حريص عزة على الكافرين قال اذا نواكو اذبيهن يجاهدون في سبيل الله الى دين تيسا كريالي دادا اينا في المال بكوبة بإنايا ولا يخافون لومة اللائم نمتق علي تقال كنا دانو مالي سيدانا اللوت المامي قل كاتا رسولك ابوه موسى وشعي فرتكو تاقي هم قوم هذا مرك ياما الإيمان و يمان، يمان وحيثو الإسلام بدون قتال ولا جهاد يقول صحيح يمدن نبقى اونو يقول صحيح يمدن أشعر يونتين نفطه يبا يمدن قال دقال الله ماي قال تلمان تيله ودعوه كليه تكو يمدن يقول عربين تدير كليه دقال اللو قوله جيرو ودين تيله قرين كليلايا يقول صحيح يمدن اما شده ي صوبانيه باب انتري عليه الثلاثة والسلام مركز صوبانيه بانتري ايه طائفية مكية مدينة بيه الجزيرة العربية قالوا ايه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ايه ماملك المسلمين انتظبتي الكلمة الخالدة والحويري مركي اللي الاسلام وحكو جيرا ملك تتسأول باسلام نمداك وعوضي قالنا كيف ادك وايين قل في الجزيرة العربية وارجي جاودي وحو يري ايونقا سو الدينو وانا حيو هذا الدين واجبك إياه لوحوها ما يشي إسلامك ورسولك قارسيه إنه انكسي ودانسي الدركيو إنتي رسولكو انا باكره دقاقاقدي قلتك ان الله سيده محيقين ملعب ايانقا سو الدين اما ايونقا الدين ما جينتي بالنصغامين ايا او انت رسولك إسلام نمكوه ليه دبو قالاو دي وانا حي انا ابو بكر نول سوي يا سلندولان أيوب بهيي سروبر ردة عليا دمبو وذا قبتي إسلام كبار القصوى النهضةي كل كما تدا منكم عندني خديدي نواتمك أشعرينتي نواتمك رضي إله جعله إياك الله جعله أي jihad أي الأشعريون وأبو بكر رضي الله عنه وصحب الرسول عليه بالنغدة كل خير في القرآن كغيرنا الجارين سيعو أيوب سيد يكون منعيا قال تعالى إلى أحي رياء يهل الذين ددك أمنوا حقا في مريعيو من روحا يرتد لابته إسلام لماذا كاللابته قال لي ما أقول اللابته ومنكم إذن كان مؤمنين توا النبي قال الله فضي يا كميدا عن جيني في جينتي سيقوفكا كاللابته تعلمنا النغدة وقعد فصوفا دبدا محمدكا جيرا معا في دادنا مضحين ونبي قيبانون قالوا أن مئمان فصوفا دبدا باه يأتي الله يبوين الله من دون لقوم من دون تلمان يقوم كليهن تلمان تودك وفادوحاوي يحبهم إلى هذا القرى دون تجعل يمنيوه ويحبونه إيقن الله يجعلهن رضي عدو دون فادوحاوي أذلة كودة بعسن أوجي العسن ونحريص بذول على المؤمنين إنت إيقبارهم إيتي إذيك أي أوجي العسنهن أعيجتني من أبادك أو قال لفسود على الكافرين أنت حقديدي أبناء سيكر كذا أي يكون قال لفسنه قرعة دولة ستحرجوا عود يجاهدون وأي دقال ما ين في أمر في سبيل الله أبا وين الدين سيكر يلي دا أي يكون دقال ما ين ثمان تولة أفردوا عود مركي دقال ما ين ولا يخافون عبسا ما ين لو متلا إن ندقال لي تقال كذا أمله شنت على سلمان بيلي، كل كشنت على سهل من لوجه لكرامة، لذلك سلمان تني من كألا سيء، فضل الله جل ذي بول، إلى أمر خودك عسكريه، أما ذا عدم كويه لو يق أباك تما دوي، وسهل وجه لكرامة يعطيه إلى فضل جو حسيه من قفكه يشاؤ أبلدهن، وأدم مديس كميدا والله أبا وينه aladhur lisa ya ilmi lisa ya qudrati subah santay unkanakasi ballaran tay halim ilaha adoma lisa ob ya qofal buhu mudayay inama yama yahud kaso islaamay ama nasarka so islaamay ama qolaha dar baynu tilma maynay e'bada bulusamina ha ayaa yahudiya gaaladi iyo dadkay ka ايه وحى اللوت الماما يا قال حداد قويشو وحى دونه قنيسا انا لارد سببتنا وحاوي اله وينه يوحيك لا كوالي او كماموراي خصولك محمد عليه السلام ياكوه قام منا وحي اله فميه لمانتي باكوه ولالا محجا القفلي حداد صويس اللامتي اوه يا راعت كذل لاتي كواريين حرورتي بالعنسي كاعرالين احفل نقول ما يشوف قال تعالى إلى وحى إلى ما وحق لما وليكم أحد إذن ما ملايا أئذن لها إذن جعل الله أبا وينو ورسوله بأذنه جاملايا وأئذن وليا والذين أخيار بأذن وليا منو حق الرميا ال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اي ايه ذات الميمسه اي ايه مفسرين تريدوا اسوا ثلاث كجره او ركوع حسن ثلاثه وحده بالبدن او قركن اغبوا الصحابي واقرتي ايجان ابن حسين اياك دبت وكدي وصحابي جليله مركزوا سلام من نفسدي بوين راك هذا كرمي هذا صلاة تهذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي بوك دبت كان في صوبانو في شو حسوسيي سدويالي جرو يالاي كل كايسغوتو كانايا او ركوسان ايمان مسكينو باانسوقي تاغي وعجب فيتكون جراي ما جيرين حكو لي فينا وووتاي كاتمو قبو توراي سوغا كاشي كاتوا كخشهيو حكو لينا كمالكي بو كو جيره كي على على يوباهو مغلي طالب كي بوسيب حق يسوتوري في ما فقوه وقعا شيئا وقلت تلك الشعبات ويجوغي محط قاره كفري والذين تلك هاون يقيمون توسين ايه ها منو حقه ومارك وخري الذين مؤمنين تعدانا يقيمون صلاة صلاة توسية تكدل ومهرا و توسيا دوضو صلاة قيم البدا وضا ما استيران وصين صوبنا وبرو ويوتو كنايا ويوتو نزكا وكذيب فيسك بحنايان خاكعون الركوزا هذه المركاة انت تاكو جوكتا اللي يا رسول اليوم مركا المؤمنين تا في فعن اتكوى ليالتد لا حررتد لا دقتد لا دقنتد لا نولاتد حداد موضيه حقاها الله بايا ومن روحا يتولى الله الى والرسوله كوى والذين اخيار كوى امنوا حقا رميين فهو من حزب الله الى جماعه سيبو كبري فإن حزب الله الى جماعه سنة هم يغ الغالبون كوا الدنيا اخره لقد بكات كان يوت الى اله لوغ وليث الايمان به والطاعه الى الى الرمي اول الراؤ اول عبده اول بريو اول اسكود اول ربكو اول رجيو أما رسوله سألواه وليه لا نايا إن لقوا ديدو من تل الرنة يو من ناحية الدين إسقى إف هذا شقق ماله بري الله بري وعك ماله لكن طاعوا عكون يو ولي ما مال بالله والرسول إيمان مركل قعد لايو لما ذبوا وطهم طاع مركل قعد لايو وعطح الله والرسول لما ذبوا وطعطح لكن إفاديو ثقوييو خافيو شجيو سوا كل يوم انابهي يو. خفيه مرك لا ادلايو سو بنه شغكم ايرب انت او غارتي اذا رسوله خف كان ويهس بالimani والطاعه والاقتباع والمحبه والولى بل هو هو المخالف ان روح الوحي شي كان يوافق قادي خلافين أما هو الذين آمنوا مؤمنين تتلقوا ليسوحوا فاللغم كقورسوا أو قوري أو لدد أو حلحوا أو لا شاكيسوا أو جعلوا أو أعكدوا أو حلحوا قلقوا وحيدا قنادونوا قلقوا نعم مؤمنين كل حسب الله أي أنت النقدين قال تعالى فبيوحوا يري يا أيها الذين ذاتوا آمنوا حقروا مهيانوا من روحا يرتد النقد منكم إذن كميدا إذن كمؤمنين تا. عن دينه كان نغضا فسوف دب دنبا يأتي الله إيبا وين الله من دونه بقوم ذات يحبهم إيبا جعلها ويحبونه إيانا الله جعل أذلة تغعسا على المؤمنين إنت يا برميسي كدغعسا أعزة أذك على الكافرين كالكركة قوة ذات يجاهدون تغالما في سبيل الله إلا دين تيسا كرياري في ولا يخافون أن كعبساً لومة الله من دجال الدجال ذلك كان فضل الله جلده أبو يوتيه أبوه سيا من قبكو يشاوين وسيا أودون أب ولا أب واسع الادميشة رحمت إيشة هي دغدسو ادميشة كابا بلنتاي عليهم الادميشة هي دنا هذا هي أحواش هذا أقول إنما كاردا ورب حواتيل يري وحقو ترسلينا وليكم أحد كإذن له إذن ما ملايا إذن كرجالا الله إبروينه ورسوله بينه جامنا يا أدخلوا يا إنسان والذين بد أي الله ما إنسان آمنوا حقهم يا ال الذين مؤمنين تقيمون توسينا يا الصلاة التوسية ويؤتون الزكاة يكذنون فيها هم يرى الركعون تكنيا ومن يتول الله يضوين كوالي ياشي رميال راعي ورسوله كوالي ياشي قد ايدي والذين داد كوالي ياشي لا دخمي امنوا حضر رميال فإن حزب الله إلى جماعاتهم هم يقى أي الغالبون أدخالي ودادكوا ووالله بحي إلى رميال راعي وحزب الله بحي اللباني وحزب الشيطان أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون انت الى ارض ما يتر علينا اولئك ازب الله الا ان ازب الله هم المفلحون قلك الله بلغت ايها يا ايها الذين امم وحيالي جرى المشركين ايها يهوديا منافقين مرى لمركي اهدانك صلاة المغلان ايها ايها افي اهدمه الى الان وليك مزهولين اهدانك مركي الله مغلوب ان اهدانك اللقود جهز جهزه ماندينك الله شاعير الإسلام على ما ينك واوين إسلامكو جديدة لحقروا شد جرقوك عليه ماشي يقف الأرك الجر ليلافيركن ومالنك عليك هذا ولا سيمة هذا يدفاتذي ما لا إسلامك غريب كويه أي جالك جنتاع هذا يكون اكتع الأمد اللي يقوله يا بقلبه و بقلب المسلم تاع أيه وحياليه ووينا دينته شد أذانك أو أو كل ميدوقه قال قران كه او كه مساجد او شعائر اسلامي كه كو عياريت قال تعالى لا وحي لريايا يهن الذين ضلك ات امروا حقما يا اتتخذ حكيلان الذين ارداش اتخذوا دينكم كينتي نيكي هي زي حزوا عيار يا ولئذين ومن الذين كوكمده و طول الكتاب الله يهودي النصر من قبلكم كمرتين إيه والكفارة قالوا إن تذكر أولياء قعلا كيّلاني وهذه الملك المسلم تاي وحالة وحاك تاد يال إسلام لماذا قول قيم البدن لمن كاكول هو ناكزل دين تاكول فيعن قولك أويحي هذه كلاك فيعن إيه أدجع لي قبك إيه نحن يهين محد كفاريس أولياء اولي قيّلانينا وتقول الله إليك أعب صدا إن كنتم هداتهين مؤمنين كوائب رميين وإذا ناديتم حداد سوء يرتم الى الصلاة حداد سوء يرتم اتخذوها حداد وعيك يلانا خزوها جاز جاز إيه واللحبا دي الله ذلك سببك وعوي بأنهم يقعيني قوم تديهين أن لا يعقلون وعقرنين حداد وعقرانا حداد وعققيمي بلان أما آذان كفعان لما أرق لما نمقل لكن يوعقرنين أي لا أركواهين والوحاطر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتابك الذكي سيهو حل تنظيمون ماكهانيسان منا حقا نغا إلا أن آمنا إنان رومينا ماهاني واحكالا مياد نرقوانيسان بالله إبوه إنان رومينا وما أن رومينا انزل اللجاجيه إلينا نغا قرآن كيا وما إنان رومينا وعن هين مياد نغا قاتل انزل اللجاجيه من قبل هذا كهر وأن أكثركم إذنك إنتي نبداً فاسقون إينا يدفع اللقاء أيهين ونبعد نقول حيثاً وإلا تفعلوا قلا يملوا خصولك إن يهود كل خاصة إلى ذلك بمن من الرسل خصوصا إنتيك أقول سنت وطر الميتان من خاصة إلى جميعهم قد يقول سليمان كوارندا إلى ذلك وخصول كان مدرسوش بوحي لأننا علموا دينا شرا من دينكم سليمان كيبقر كأساحي كأفران فاللوغا حتى أتبا النبي اتقاني انت الدين الدين تابا اوحن إلا باتيك جوابي قلوا وحات هذا كسوصوا بنو حلنبيكم يخد مجدين شكا لشر واحدة بلبدا من ذلك سليمان كأطلقونا عايسان ما عسوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مُكر فألوه لبس ما كانوا يفعلوا خلق إذا كان لعنة إبريز كل على أو غاضبة إبرة رضي عليه كرخة وإذا كان يهودا أو جعله وإبرة عليه منهم قاركون القردة سجانير يوال خنازير دوفر أو عبد عابد أي الله عكسه عليه ولاك قواس إذا كان ايه شرن قصر بدن مكاناً قريلاً جهدين لجهنم ما اذن سو قايتاً وآباللو اذن كان بعض النماء بدن حنسا هو اي سبيل ودد حقه اذن كان بعد بعض كوتهين وقالات كوتهين آخران النار با اذن سو قايتا كلها احناك احمد المحمد ايا سليمان با اذن كان آخران نقصر بدن ونار قلع اذن كان بعدك انحقوا ورحيني يا ايوها الذين بطل أمنوا حقا رميجيو أتتخذوا هاياللين الذين قالوا ل... اتخذوا يا شيء هناك دينتين فسوال مثل كل شيء وقفوا مركوا الدين كجز يسوا قالوا بي. في سورة توبة أيين أغتقي دون منافقين قالوا يا أهل يا رسول يا دين وحكا شيئا ولا يلاور أي يحيكو جوابي وليس سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب ليعلموا اعلام نجوم جيرته في سبعه ايام قال بنبي شكو ايلو شو وقت قالنا اني من ما قبلنا طلابنا نجوم جيرته كفن نغما راح جوابته دي كفروا اياه افلا جاءده اي رسول يا دين قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كل هو اريده ومقدسة ولو صنعها النغضة قد قادتنا هذا هو ارعي ما اسقبه ارعي با انتنا بيدي او الله لو بي لا غينتك قددا لقليه ولم يحاكوا فضلي في البيهة وحسن سنبحي هذا ايمان قادتي سقرباش نقده وحرمه هواصلنا إن حديدها اللي قولنا واجب ميه سنوز فالمركة وحيفارة داوحة سنوز أي حديدها كميتي استغفاف مركة وإيرها إيا جاتيات فضايتي إيا الليلت خلبه اللي قولنا كلكا قوة سوكرة كداربها اللي قمرا يقولي يا الله بحيا إذا فقالوا مبهني وإنكا يعدو يحي ورقالها بيش ميهك عاقة يا أيها الذين ددك أمنوا حقرهم ميهيو لا تتخذوا <تصفيق> هيا لننا هالذين وحا اتخذوا كياسي دينكم انتيني قيمي قبضي حسوان دين ليه والله إذا العياب من الذين قوي قمدا وطول كتاب اللي من قبلكم هرتين يوالكفار قالدكرة أولياء تعالى كيا لدينا واتقوا الله إذا هو إن كبغا إن كنتم أداتين أمينك وحق الرمي وإذا نازعيتم حتى السقوية أرتان إلى الصلاة تكسى حتى السقوية أرتان أدان كدن كان الله قمال حي على الصلاة أي عارف أنا مرك الليل جاي هل لك عليون وإذا أن ديتهم حداي سويا يرتان إلى صلا صلا دي سويا يرتان إذا خذوها صلا دي وعليك يرتان خذوا عن جاس جاس ولا أيضا ذلك سببك وحاول لأنهم يجع إن يقوم متدين أن لا يعقل أحد جلاني هذه مع جلاني أيار وع صلاك قيم بدن مجدو أبو أيار الرسول كيري عليه سلامة والسلام وقالوا بيب تومين ثلاث الدنيا تقول له شيء وحيال فدحبانه قلت جعلها الطيب وحيقون وجعله تلاتها جعل وحيقونها وجعلها النساء هوا كان الدنيا بنتاللهوغره كو كيهين حتى يدعون ان لهو بنا عمران بين قصوه ومرمي للناس هالناس يحبو شهواتي كو محلقا بالله بي. من النساء والبني والقنابل المغندة كل كذا رسول كجيري الطيب والنساء النساء واللبا صلاة سجار وجعلت قرة عيني في صلاة وع انكهلو انكفر هذا صلاة و وقت جمرخوا قالوا سبحان الله ليجري ارحنا بها يا بلا ابربنا بيسككوا جمي نرى هيا لذي انا كل كارحنا بها ثلاثي آذان كي نقول راحي قول كي رسول كوي منها إشيان ناكو حنبوال لدد جيائي ناكو دغسان منها أولاد سيدية أولايس كذا سيدي قوبة القيانة مكرباش مكو صاري أنكو سكتورنو قوليكي أنا دغسانا عرحنا منها إيا أريحنا بها أدالنعوات باللواكرة قرم تونتان بها إيا منها و رايس كذا نقرج دوي إيا نقول ثلاثة رابطة والرسول كو عليه سلاثة وسلاثة سلاثة سلائة برر إيقيمي <تصفيق> كل قلك وحبا ينقرني لو حصلاتك في عن مره تاليك سبب كبوعه لأنهم إيقيني هم مندجهنان لا يعقلون وعقرني قلوا آتي يا رسول الله يا أهل الكتاب يهودي نصارى هل سنقيمونا مكهاني سان مسلمين هاي وحدان ليلي يا عيبة وأذنو تيري سان وأنو هالليني أيبوينا كاليني من هو عيزان أما ندمه كاليني ما عيزان هو عمون عيزان ما هو عوي إن أيبرو مايني أو النبي يالرو مايني أو الرسول يالرو مايني إذا ناد فلاكن نقصه وإننا ذين محدب يوروا عيزان رسول ما نلفا لا جودان فانتو أولادنا ديننا كل واحد هذا رسول أيبو يا أهل الكتاب يهودي نصارى حصن قمونا ما عيزان منا أنّك مؤمنين تحق أنّك منّك كاتين إلا أن أمنّا إلى الروميني وحانهين وأنّك كاتين مجرى أحمد بالله إبوّينا الروميني وما أن قرآن الروميني منزل اللججيّي إلا أنّك نلوط جيّي وما أن الروميني منزل اللججيّي من قبل أذكر تبور يا إنجيل يا توراد سعف إبراهيم وموسى إنّا يو أن الروميني وحانهين نيام نغن عدن يوان أكثركم إذن كبلنكي فاسقون فلاق الدين تكبعين أيهين قل وحات هذا خسور الله ثماتين وصفوا لذلك تلماني نبي الله سليمان بين إن ملك ساحرة أي أي ايقاناً سبحانه مركا ويدياً وإراداً سليمان كوراً والرسول حقاً وإيبا سعوديني وبقرنمو إيا النبوة إيا الرسالة بالله سعودة راي مركا سيحل الله نعلم الدين صراً من دينكم حد اي تين نبا سليمان دادو تقال وحينو بالدين ماه جوابتا اللي سي يقول اي كل قلوا حاطر على مبي صوبانو حل انبئكم يكود ما اي دينشك بشر وحكب لي باس بدا من ذلك واحد نقول نعيسان انه اي اجفك اذا بدرد السليمان وقافيسان مطوبة حد أبا المرين وحكسر بدا اندالله اي بوين اكتي ليس كأبا من ايا انكار كد عزي لا اله الا الله اله الرحمه ذا كفغاي او وقضيبه عراضي عرودي عليه كرتيته وهو جعل اي بك منهم قارك الغرده دانير والخنازير ففرجريبي وعبد عابدي الطاغوت الهه عنانهم وان انكن ان انكما اولئك هو ان كل ما نيبا شر دلبدان مكانا غلي وجحنمي دغايان فَاللَّهُ يُلْهِي الْأَدِيمَ كُبَادِنِ مَا بَدَنَ أَنْ سَوَاءٌ يَسْبِي وَذِي حَقٍّ وَإِذَا جَاؤُوكَ يَغُضُّ نَفْسَهُ وَعَلَايَه قَرْمُ الْمُنَافِقِينَ وَهَذَيِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ كَلَّجُوا أَنَّ مِنَ النَّاجِرَةِ هَذَيِ الْغَلَانِ بَخَانَ قَالَ لِمَنْ لَذَ بِحَقِّهِ قَالَ تَعَالَى إِلَّا وُجُوهُ وقد دخلوا إيقا والله صغري بالكفر قعلموا وهم يجا وقد خرجوا الله بحي به كفر والله إبا وين أعلموا وهو قال بدن بذيه بما وعاء كانون نغدا يكتبونه قوة قرية وترى وعاد رسول الله واركدون ده كثيرا من بذن ومنهم منافقين ده يهو يسارعون من أي دكدقايا في الإثم دنبقا قريديسا إيهو الحدوان قد هذا ما جدا مسلم كل ما يلا قد الرأي ذو يو أخليهم عن دولة أسرة أي حرامت عنان لا بيسو حبات له ما شيء أي قانون نهدين يعملون قوة صناعية هذا يعمل صناعية قلدي أولياء ذي جواي أما علماء الواي معك ورثين واي لو لا ينهاهم من يهود كريبا الربانيون علماء أبو تغاني أولياء ذي يا ولعباد أحكام تكو ويقان عن قولهم يهودكو هذلذ الداد الاسم دن بيكا قريب ديسا ما كيكو هدل آيان رمانو ما يحكي راهان وهو أكلهم هيكا حوني دودا السحوطي حارام تحونا لابد السماء سيبه باسية أي كانوا علامات النوبين يسنعونك وصمم القرآن <سؤال> في القديس وحاكمه الرمان وقاعد لها يوسيكا مدن بيسا وقاعد لولا آيات هذه الدنبة، هي فقراء أن كانوا آيات ما كانوا يعملون، آيات دنبة لا بيسا ما كانوا يصنعون، صنع عمل واسكال استغناء ذي، وحكوكم أتقن، أبغى شق عليها إن فيني هاي أه فين عندما هو قومي، أما وارج اللي, أم اللي أم قد, قد يجيكروا، مالك اجمال وكشكيه متخصص معها لكن قفك اي واحد افتارين تيسا اي مهم تيسا بربو يقان كهربو يقان بسمو يقان لقد بو يقان كاسي لما يرى عامل فانيبه اللي يرى وصانعك برد كوصان انتو قادو يومين ديكا سميني صانعو ايضا قراضي هروا عامل قراضان دنبانه وحلومات قولك قراضان هرى عامل حرام طعوني جبان تكواب ليس يدن بيقى سماين ايزا بدون علمها لكن قول الله انت بوحبايا قاننان اما يكوها كرهبان وعمركان مفسرين توقفان آياد دهن آياد علما اقدران لماارك آياد علما اقدران لماارك وحدي علما ده ده كان عامدا وعيه لينا يناقونين ايان كرهبين لبئسا ما كانوا يصنعوا باوتال يعملون وكجرانيهم قولك وحيا قاننان إنه سنجه و الله سماينه ملك يعده وآيان ألا وحي علماته سمايسه ثمه أحراره وإذا جاءوكم قد يديه منافقين تيهون قالوا إليهين أمن عقل روميني وقد دخلوا إياه الله سوى قليل بالكفر قلموا وهم إياه وقد خرجوا الله بحي به كفر كي. والله أبوين أعلموا أقال بطن إما وحيه كانوا النقدين muuna ku karia watara adarkidota kaseidanin badano minuun gaada kann niida, jo saari u eitägaan Fiismiten bigä ku duanitatkerta raisiga valiin iaga onitoda as sutai aramam unaan labi samaa sai vaa bale ei kaun nokojan kuan aammadaa jahmmaluuna kuvassaia ja hatai amma samaisikaramati avoi löwlläen hahum. Kuan ammaja humaa samaina ajanmma ei الرباني أولياء بأوي ولا عبار دين تتقيني عن قولهم عملك هاليد هذا ما يكرهان الإثم أيضا كواذلايان يوأكلهم عن الدوا الصوتة الحرام عنايا لبيسم شيباباس يبلله أي كانوا نغذن قوة ولا ملا يصنعون قوة صنعية سو علي وقالت اليوم هر لهم أرك إذا هر أفضل ركا يهود الحاكم الله مالكا يدنب الله قد يسفه دميان نبياشي الرسوسي الله درينا كورعه فلا ما دينا اي دميان بإلهي وين هو عس أو صدكتين حوقها كله البادعي جيله وده حوقها كله البادعي إلهي أفل لقادل وقمني سي يدو الله مغلولة وقلن ما يتلمان مايان إلهيك عنه وكدو بنيا إلهي بل ماهو الرب قوائزة أخذي كولاتي سيدي يا دنيو وفي سوره ال عمران اين قوس امرنا مرخي الىه تلم ما ينفاق ومالك لبيه دكا غملسيو انو ياي عملادو قيم بذن من ذا الذي يغرض الله قرضا يخرج الله كرما حسنا فيلعذ الله والعافا كثيره مركان وحي جوابه ان الله فقير ونحن اغنيا ما له وكدي ولا مالك حقا هذا الليكو حنكوه راكتان شده اصماركي واخذ الله ايه جواب تلقايير اراك قال تعالى خبي وحجري وقالت اليهود يهودي وحي تري يد الله ايبا جعانتي مغلولة مدحرون الى وحجري قول لديديهم دعمه ما خير لا يحير قول لديديهم وحبار الهذا يا يهود ان دعمه ما خير لا يحيروا الى هاي قدرة ديشة ila markaa adigaa duu xadaaraysid bishar ka macluuga ibnada inkaar alla ku gurid ila waxaad ugu arartay adaha waxba inkaaridi waxa weeye waxa kan ila ku hadaarta maayo oo wadayoo waaqi'a idan xarallo ma arag yahay yuhuudoo mashruuc khayr tan ka geysata waad ma hayko bixiyaas fasayiska iskoodidka halka jirta وحنقول mas'uuliyada iyo xaqiyada iyo istiiraakiyada iyo xaasna maariyada waxa ka يروبنا أيقون حيان فكرة ليرة مع ما هو الكلب لا يا تقصي كذا شيء مو هذا على الله محله فرائع وإن لا شيء ما على دكتك محله تعبان يا نلك السباق بعضك يارب هالنخل ما خرت محله أحد ينايا محله الذي غاي تك يارب دور قال لو ريغو لا لا ياي ماركين له سي ملحبي جري ما يا الله هذيا الله امسو ما لا غير ما لا غير قابلها قررر كالصمفلان غيرتعب إهوث ما جفت أبد هو الذي يجيه ما كل عضي كامه إن خير لقي حر ولعنوا إله رحمدي سواك فقايي محال الله اللعنة داي. بما قالوا حتى الحمده يبقوا له لعنوا وحيسكو ضيان أريقان إله يبدلانوا لامك يا عينك لعنوا الله اللعنة قلقوا يا لامكي محون نقنا إياه ألف من نقنا أنكينا محون نقنا يا ودودودوغاني نينبون نقنا يا وركي محوكو صباحا يا وأمنوا بما قالوا هذا الكيرادين سببتي على الونفة جاليين تأسناه الكتبية حكيم قران كان بليه قلبات بكارداحي قلقية قوفة بوحيين شمتقاردو دلقاء خنايو جامع الوهر يا مطبعية ملايين الملايين كتابه المصحفة يا بعد الدنيا قاف إخلات ري ورواه مع المحال لهم يعني أنهم يجبون وهم يجبون وعلى الوقت الأصابة يجبون إلى هذا الحد يقال بل يداه إلى هذا الحد بي سجع مبسوطة مال بي ستنين. لكن حدود جلال كدير هذا إيه هدو قرصتون ينفقه ويبقه ويبقه ويبقه. كيف يشعه سده لا كيف أشيطه. طبانم وكان ما ادي قال انا موحكم في كان من امرقاته صربوا وحمامره يوم فيقوا وهو كيف صلو يشاؤوا دون ولا يزيدن وتصلي لرسول الله قرانك شو دغاي اي كسي واسين ولا يزيد موحكم بيه كثير من بلان اميرم كمده ما قرآنك نزله دجيه ليك قال لك رسولك لو من ربك حقي كبر يا وكفر قال لي أخذيدوا أيه كردي فالغينا وحني بينهم إذا قد عذوا العداوة علمه يهوالبغلا يسوع رجوا أيهود نعتاي نصر نصرنا يهود نعتاي هني جرم إلى يوم القيامة قيامته ما ترو أنت لقى جرو قلبا قلبا ثان نعتاي كل ما مركض أيهود أي شرا نارا ضب الحرب تقال أضف الله اللا جميل ويسعون حول كلمة قبتان يهودي واشقين في الأرض دولك إبه فسادا قصية لب والله ويننا لا يحب مجعل المفسدين تذكى قصية لب تريد كوهية إبه ولو قالوا أن أهل الكتاب كتاب تذكي لسيين ويهودي النصار أي آمنوا إلى هوين الواحد فعدبوا الرميان ويوتقوا إلى كبقا لكفرنا هو العين عنهم حقودا سيئاتي محماني القوضة أي أنك أصوري الإيمان فمينة بالروميو والتقوى أغنينه باللغة بقو لقدانا اللغة والي ولا أدخلناهم فعنقل الله لنات النعيم الواقية البيرهود ولو قول أنهم أهل كتابك أقاموا توسيان التوراة كتاب كتوراة هذا يولي نجيل هذا كل أغمان حكم في كل جرته يوم ما إليهم إلقى اللغة تجيال من ربهم شبقوا الحقي اللغة تجيال أكلوا تدكى حنطدة وحي كؤون الهايان من فوقهم مدوحوا دكور كيزة من, من تحت أرجلهم لغاها وسطدة أي حنطدة وطاسا سيشن براها وقرطان يالكا تقول لنا على فيها لنا أوسان جيرين شنبرقية داس كبادانو جد في الدقن هذا يدبوا بتصميرته ما شاء في مدنة وعن رأيكم أيضا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانه فكانوا مفرنا داروا ما طبعنا إلمهم مفوفان جي كانوا يقولوا مزهروا هي ذو باهانوا على المرض أي بر في الله ذاهي هي ذو كاللين تاكفزي قمت أي في إيمانه فايكم ككعونيس ماشي اكثر منين يا شابيك لاكلوا ويعن من فوقهم ومن تحت ارجلهم لغه هوصوله منهم وحاكمتها هم جماعه مقتصدات قد قلنا قرمل دهاله و هم معتدله اياك ميدون حق بين سيدك عبد الله بن سلام وكله يقين امه ديار وعق بشرك انت بقني بقلكيبه شديتا يتكاشا نهوي وكثيرا انبادا ومنهم كمي ذاتك شاء وحاهم هذي ما وحا اي يعملون سمعين ايانو كفريا معسيا وقالة اليهود يدون يعيطري يدون الله ابوين اقعانتي مغلولة مدل حيريوي غلد الحير ايديهم كعمريا الكوبة انفع للخير وناخ شمينتي وعما ينفعهم وحي يقعدوني اخر وقتاني لها قام هذا الوقت لع إرو والله إنو محمد إبر له فوجي شيء سببتي أي دا دا يا رامد إبر له فوجي قالوا كوا غلانيه هذا الحمدية جفعة قالوا جزام بل إنه عن إبر حيران تاي وركده إيداه لفت جاموده إبر مبسوطة لفت أغلفته عويا مال بحر جفايا يمسقو بحنا وحبهيا صبية غيره كيف نسيده يشأ إبر وين ولا يزجنا وكوردينا يا كثيرا من بدن قوم منهم يهود كميرا ماكي مزيل لا تجيء إليك هذا رسولك من ربك خديك هذه لجأك تجيء طغيان عدقوت بيد هي وكبران قاليه و أيوه كوردينا يا والخير وحنشدني بينهم يهوديا نصر بعضه الأداوة تعلمه اسمر خلا ولا ولبق بغلة كله أيان أرتاي هي والبغضة إس عروشه وحيس عن الى يوم القيامة القيامة هذا المعلومات التي تجعلها يعني ما أسجيرها حتى يوم القيامة اللّهات نحي واصيبها لنا ناربا لايسوه قاينها قول قاسدة مرحلة لايسوه قاينها بيس حني دونان كلما مركزها او قدوشها ناراً دم للحرب الدقال درتي أطفاءها وحا دمتي دمية الله ايبا ويني ويسعونا هو يوم المعلومات بيوردها في الارب دولك ايبا فشادياً غصي إيا كفر يا والله إيبانا لا يحب مجعل المفسدين قصوديالك حد إيبك فلميو ولو قر أن أهل الكتاب يهودي النصار أمنوا إيحب إيبادهم إيا واتقوا إلى إيكباقان لكفرنا وأثور لهم أنهم حقوا شيئاتين كففي الوحي قال دمانتي إيا وتقوا لها ولا أدخلناهم قبل گدہن و خانو گلیله جناتن نعيم ورواقي البيرهه ولو غور انهم اهل كتابك اقامو توسيان ا ثوره ثوره السوسيا بالعمل بما فيها كتاب هذه لوو ضخمو او توسن ياي حدان لوو ضخمي لو يجي اي اقامو توسيا كتابك ثوراه او اولو حدان ما hadday tawraat tawsiyaan koortay jirtey wal injila haday tawsiyaan koortay jirtey minna hadar majira wama haday tawsiyaan unzira la dajiyay Qur'an midaka quraanka min rabbihi looga injil waxa lagu sheegay iyo dharaad lagu daray ayu wala sheegay haday tosin la haayeen la akalu an talaa ay kuun rafada i'idiyaka wa حول الان بيحنتظوا إيمان الله لأكلوا ويحوني الآيان رزقها من فوقهم كوركوضا نلقى إصاباك إيمان الله إيركى الروباك إيمان الله نلقى نعمتو إيا دائما إيا فضلاك الله لأكلوا ويحوني الآيان من فوقهم دراغوضا ومن تحت أرجلهم لقوهوضا هستوضا إما ينجيل من المحاكمة أمة جماع جرتة مؤتدلة لحد عيسى أي معتدلة لعدة عيسى الله غالية ماها مفرطة ولا جافية مفرطة مذنى معها أمد من الحالة وأمد من الحالة أمد في كل أمى كجرة يهود بي كجرين كعبد الله بن نصر نصار بي كجرين كالنجاش وأمثاله أمداني كجرين وكامين محاكمة أمت جماع أي قلق السكجرة مقتصدة لعدة عيسى وفعن وكثير إنبذاً ومنهم أمداها كمذا يهودياً نسارياً مسلم كبا سلاة وعرح ما ذي ما وعري يعملون سماياً قولي يا فعل والله أعلم